ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أندوا إلي عباد الله إني لكم رسول نبين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم من سلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن تردمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مقرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك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 وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا نولى وما نحن بموشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا القوم تبع والذين من قبلهم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 ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه والعزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطول كغلي الحميم خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق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 يدعون فيها بكل فاكيات نامنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسترناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون